ربك صوت عذاب ان ربك للمرصاد فامال انسان اذا مبتلى ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وانما اذا مبتلاه فقد ور عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين